الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن أسبق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي الذي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة من النار وبعد في الدرس الماضي تعرضنا لشرح الحديث الحسن وقلنا إن الحديث الحسن وسط بين الحديثين. الصحيح والضعيف. حسن هو مرحلة وسط بين الحديث الصحيح الذي لا خلاف على صحته وبين الحديث الضعيف الذي لا خلاف على ضعفه. ما ضعش وقت إنه تعود البص شمالين. وفي الدلت الماضي تعرضنا لتعريف الحافظ بن حجر للحديث الحسن، وقلنا إنه قال بنو عن الحديث الصحيح هو ما اتصر وسنده بنقل العدل تام الفرط عن مثله من غير شذوذ ولا علا فإن خفى الضبط فالحسن لذاته فإن خفى الضبط فالحسن لذاته إذن تعريف الحديث الحسن لذاته عند الحفظ بن عدد هو نفس تعريف الحديث الصحيح إلا فقدان شرط واحد وهو تمام الضبط في حق الثقة الذي يروي الحديث الصحيح يخف هذا الضبط شيئاً يثيراً جداً فينزل الراوي من الثقة إلى الصدوق فإذا كان في الإسناد رجل واحد صدوق أو أكثر فيكون الإسناد حسناً لا لغيره وإنما لذاته لأنه استجمع أسباب القثن في ذاته هو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 ممكن ينطبق على الصحيح والحكم الطائف صح لكن انا عايز اعرف الحديث الحكم يبقى انا اعرفه بتعريفات دقيقة جدا منطبطة تجمع كل شروط الحديث مين الحكم وفي نفس الوقت تأدى ان يدخل في هذا التعريف غيره من انواع الاحاديث فلا يدخل في هذا التعريف الصحيح ولا يدخل فيه مين الحكم فلما نيجي نقول تعريف الخطابي هو ما عُرث مخرجه يعني عُرث مخرجه صحة طريقه مخرج الحديث أي أن يأتيني من طريق صحيح لا خلالك فيه أو من طرق أخرى تدل دلالة قوية على أن الحديث أصلا زي ما يجيني مثلا حديث مرثا ماشي ومن وجه آخر مرفوعا ضعيف فيه ضعف كثير، ومن طريق ثالث فيه مدلس ولا بصرح بالسمع، ومن طريق رابع فيه راو مجهول، ومن طريق خامس فيه مدلس ولا بصرح، وهكذا. إذا جمعت إليك هذه الطرق، توقن أنت بأن هذا الحديث هو أقرب ولا ملوش، آه؟ وعندما تختلف الطرق ذك كلها. وإن كانت في كل طريق على إحدى نوع ضعف هذا يعطيني في النهاية انطباع أني لابد للحديث ان دي يكون لعف صح والغراب؟ يبقى كده اتعرف مخرج الحديث ألا لا؟ اختلاط الطرق يؤدي أو يستمر أن الحديث ايه؟ أصلا وده مخرج؟ ده مخرج الطريق أو مخرج الرواية يبقى أنا في الحالة دي هقول ايه؟ تم السلام ده ممكن يصدق على الحديث نمين؟ على الحديث الغريف بل على الحديث الموضوع إذا أتاني الحديث الموضوع من غير طريق في كل سنة من هذه الأسانيب وضع أو كذاب، هل هذه الطرق يرتقي بها الحديث بل هي قرينة وديالة على أن هؤلاء اختلقوا هذا الحديث وفي النهاية وردها أقول إيه يبقى الحديث ده معروف ما أخرجه بالكذا فقط طيب الحديث الصحيح إذا أتاني من غير طريق من غير طريق كل طريق أزباد بي قوة ربما تقل هذه التورق إلى درجة التواتر فيكون الحديث معلوم المخرج يقيناً ماذا كيف يمكن؟ إذا في الخلدي لما تعرف الحديث الحسن أقول هو معلوم كمخرج لا كيف يمكنك ليه؟ لأن الحديث الصحيح الحسن يشترك مع البعض ويشترك مع الصحيح في هذا القيد هو معدل مخرج من تمسحك ذلك والضعيف كذلك اذا حتى لم ينفذ هذا التعريف واشتغل الرجال ليس الصحيح كذلك والضعيف كذلك الصحيح رجال مشهورون بايه بتوثيق والضعيف مشهور بالضعف إذا هذا القيب كذلك غير مجز وغير جاد في تعريف هذا النوع من الحديث والحديث من الحسن قال وعليه مدار أكثر الحديث عليه مدار من أكثر الحديث ليه السلام برضو في نقاش لما ما يكون مدار أكثر الحديث على الصحيح وهل هناك من أحفظ سنة فعجب أن معظم الأحاديث الحسنة هي التي عليها مدار الفقه والعلم دول الأحاديث الصحيحة الجواب لا قال وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعملهم عامة الفقهاء كل نقدم أو كل يقين من أدول عليه عليه انتقادات لأن أكثر العلماء ومعظم البقاه اعتمدوا كذلك على حديث مين الصحيح اعتمد على حديث الصحيح ماشي إذا في الحالة دي هقول إن التعريف بتاع الإمام الخطابي في نظر في اليوم الترمذي اليوم الترمذي له تعريف أنا قلت خلنا نتكلم تعريف اثنين تعريف الحب والمحجب وتعريف اللي الخطاب نفسه تعريف اليوم الترمذي في بعض الناس أراد المذن العرف الحديث الحسن وإنما عرف هذا من الاستقامة سننه من استقامة سنيه وصحيه أنه عرف الحثنا بهذا التعريف الذي نذكره الآن في نهاية كتاب السنن في الجزء المسمى بعيا الحديث خلت المذيع لا يكون هو الحديث بذي لا يكون في أثناءه من يتهم بالكذب هو الحديث الذي لا يكون في إثنابه من يتهم بالكذب خلينا شعب جزيه دي يعني هو الحديث الذي لا يكون في روابه أو في إثنابه من يتهم بالكذب يعني ما يكونش شديد منه بالضعف هو أضعيث ها؟ بس ليسا ضعف قويا ولا شديد، لأن مضعف كثير. وذاك عبارة عنه هنا بالكذب. قال هو الإذناد أو هو الحديث الذي يكون في إذناده راو لم يتأم بمن بالكذب. يعني أقل من كذا ممكن، آه ممكن. يعني شيء حلو ممكن. ها؟ يعني لين ممكن. يعني مقبول؟ ممكن. يعني مجهور الحال ممكن فقط يعني كل ذي عيدا يثيرا تتقوى لكن لو انفرد الراوي لو انفرد الراوي الذي نقول فيه مقبول خلي بالك لو انفرد راوي حكم وأنعلم عليه أنه مقبول وقال عنه حافظ في التقريب مقبول ده مضطرح خاص للحافظ اللي لا قالت المقدمة وما قلت فيه مقبول فحين المتابعة وإلا فليه يعني إذا كان متابع وإذا كان هناك من يشهد له ففي الحالة دي أنا أعتبر أن حديثه إيه حتى إنما إذا كان الحديث مدار على هذا ولا هو من رجل آخر ولا له متابع ولا شاهد يبقى الحديث إيه ضعيف يعني اثنان فيه يعني ضعف ماشي فهو هنا يقول هو الإثناد الذي هو الحديث الذي لا يكون في إثناده من يتأم بالكذب يعني ضعف يسير ممكن ضعف يسير ايه؟ ممكن ولا يكون حديثا شاذا ولا يكون حديثا شاذا يعني لا يكون هناك مخالفة يعني ضعف ضعفها اللي فيه بعض يسير ها؟ إذا روى حديث معين، إذا روى حديث معين، يشترط ألا يكون هذا الضغط ضعيف جدا والشرط الثاني ألا يخالقه غلّه من الثقاة لأن لو خالقه غلّه من الثقاة إذا حديثه إيه؟ شاذ ماشي؟ ثم يقول ويروى من غير وجه نحو ذلك ويروى من غير وجهه نحو ذلك يعني يروى من غير وجهه نحو ذلك يعني يأتيني هذا الحديث الذي يروى منه بإثنادين وثلاث وأربع وخمس وعشر وإن كان في كل إثناد نفس نوع الضعف يعني الحديث رولي بأربع طرق جيت أنظر في كل طريق وجدت في كل إثناد راوي مقبول وإحنا اللي عرفنا المصطلح مقبول يعني إذا ترجع قبل حديث وإذا لم متابع وانقرضت الروايات الحديث سيود من يود حديثه لأنه حين لا يجيب. ففي الحالة دي الحديث اللي وجدناها ده لو أرد طرق كل طريق من هذه الطرق فيه راوي فيه راوي مقبول أو فيه راوي لين أو فيه راوي سيء الحظ كل هذه عليه ترتقي لكن انفرار كل اثنان او انفرار كل راوي بريوان حديث واحد على هذا النحو لا ايبا ضعيف ضعيف ايه؟ لان مضاوي الحديث عليه مضاوي الاثنان على هذا الراوي وهذا الراوي فيه ضعف فإذا انفرد ولم يتابع رواح عليه غالب ولم يكن هذا الحديث شاهد من احاديث الاخر يبقى في حد الانتراضي بحرفه ضعيف ماشي الحسن ففي الحالة دي انا هقول ايه ان دار التلمذب يقول ويروى من غير وجه نحو ذات خيام عارض الثلاثة الشرط الأول قال يكون الله ضعيفا جدا، بل ضعف يكون ضعفاً يثيراً وقال لا يخالقه أحد من الاستفاد بمعنى لا يكون شاركاً ويروى من غير وجه على هذا النحو نحو ايه؟ انا كنت كل الاثنين بروي ايه؟ ضعيف ضعف يسير لما جي انا انظر لتعريف الحافظ ابن حجر؟ اللي هو ايه؟ هو ما اتقصر تنظر بنقل العجل خفيف من خفيف الضبط بنقل العجل خفيف الضبط خلي بالك من مصطلح الخفظ فهذا هو بنقل العجل خفيف ميه؟ خفيف الضبط وقمنا الراوي الذي خطى ضبطه في مقابل تام من مين؟ ثان من الضبطه لأنه هو نفسه لما يجي عرب الحديث الصحيح عادي هو ما اتصل لتنبه بنفس العجل تام الضبط ماشي؟ هو ما يجي عرب لحديث الحكم قال ايه؟ هو من اتصل لتنبه بنفس العجل خفيف مين؟ الضبط يبقى أنا عندي هنا راوي تام الضبط روايته صحيحة ولا حكمة ولا بعيفة الكلام بمين طب راوي الضبط يعني هو تبقى كل حاجة لكن القضاء كلها ان ضبطه ليس كضبط من راوي حديث مين الصحيح طيب هذا الراوي ينزل او تنزل ربط, ربط حديثه شيئا ياتيرا عن مين عن رواية الضبط فيكون حديثه ايه حسن حسن لمين لبقى. ماشي طب لما إنه هننزل بالضبط أكثر من ذلك هننزل بالضبط أكثر من ذلك هنقول هنقول سيء الحفظ بس سيء الحفظ ده يعني مختلف. مختلف. ضبط وفتال صح ولا والغلقة ضبط وفتال جيبه هنقولك إيه تنى الضبط ختيف الضبط سيء الحفظ الدرجات دي انت مستوعيفها دلاته لو بتنمي الضبط لحديثه صحيح انت جحنا ختيف الضبط حديث حتى لذاته سيء الضبط وما سيء حجب عند سيء الضبط سيء الضبط عند الانفراض الحديثه ايه؟ بالنسبة لك اننا الان بنتكلم ايه؟ بنتكلم عن انفراض في التلت خلال انفراض الثقة حديثه ايه؟ انفراض الطدوء حديثه انفراض الضعيف حديثه كان كم طيب انا لما اقوله الحديث الصحيح لذاته هو ما اتصل تندوه بنقل العبز تام مطبط عن مثله من أوله إلى المتآه من غير شسوز ولا عيدة هل هو هذا تعريف حديث مين؟ هذه الشروط سيصل صحيحا. أتمنى طيب حديث ثاني أتاني من طريق متصع السنة وراء ضروراته عجول وأحد ضروراته خط ضبطه شيء نتير هيا بحديث نفس الحديث أتاني من طريق آخر بنفس المواصفات بنفس المواصفات يعني نقول مات منك حديث أتاني من طريقين أو ثلاث أو أربع جيت أنظر في كل طريق وجيت في كل الإثناد راوة صدوط حكم عليه عليها يدعين فانوا ايه؟ صدوط يعني ما قلوش لا نرجع على المرتبة دي شوية يبقى في حال يقول الله ده الحديث ده روية من أربع طرق أو من خمسة أو من ثلاثة أو من اثنين كل إثناد من هذه الأزامين في ذاتك حكم حكم طيب أنا في النهاية برضو لأولجة على هذا الحديث بمشنوع طرق حتى لذاته. إذا كده كذا كيف يكون الثناء الواحد حتى لذاته والسلف المتعذلا برضو في النهاية يبقى على حتى لذة. يبقى ذكر هذا يبقى هذا يعني يبقى تعذل الطرق في الحال دي مش كبر صح ولا إذا كان كل الثناء لذاته حتى. أما لو الطرق ولا الأثنين يبقى لابد بقى أن أرتقي شوية في حكم أو لإيه؟ أوصى لغيرها أوصى إيه؟ لغيرها أو لغير. يعني قد يستجمع أجداد الصحة والقوة من خارج كل إثناني من خارج إيه؟ لأن أنا أتكلم في هذا الماضي لما جيب أنا واحد قوي فتوة شباب قد يستجمع جميع أوصاف القوة وصحة بدنيا في ذاته. في الحالة الأولى هذا إنسان قوي في ذاته. بمعنى قد تجمع أسداب القوة في داخل بدنه صحيح. بخلاف أخيه الذي أصابته علة وآفة ومرض في بدنه. فما ترهبونه واقفونه؟ لا لأجله لأنه معلول ومريض وفيه ضعف صح؟ وإنما يقافون هذا الطعيف لأجل أخيه الذي يتوقعون منه بطش في أي وقت صح؟ ففي الحالة يقول إن هذا الطعيف استجمع أسباب القوة في ذاته ولم غيره هذا كلام جنيه إذا أسباب الصحة إذا اجتمعت في رواب الإثنادي أي ذوات رواية الثنات إذا في الحال دي أقول هذا الحديث صحيح لذاته يعني إيه يعني لن يجمع أصداد الصحة من خارجه وإن أصداد الصحة الخمسة اجتمعت في ذات الثنات سواء في كائسية برواياته بأنه ليس شاركاً ولا معللا بالمقطاع ولا غير ذلك وَأَمَّا رواياته فإنَّهُ امتِقَاتٌ عدول ضابطون ماشي الحق؟ إذا إذا استجمعنا أسباب القوة أو هذا حديث قوي وصحيح في ذاته لو نجلنا شوية بضبط الراوي هلقول لأن ده ليس تام الضبط وإنما خفيف مين؟ خفيف الضبط لا أعمل خفيف الضبط يعني ممكن يكون ضبطه أكثر شوية بضي عرفته به بمرض أصابه بعمل أصابه في آخر عمره وكان قارئا، فلما عمي اختل بطه نظرا عدم اجتهاده ونشاطه في المواجعه والحفظ والضبط غدا إذن أسباب التي هي أساس تصيب ابن هذا ففي حالة أول مدادة في الهدى من عمي وهو خط في بطه بدأ يخلط في الأحاديث يجيب الإسناد من ذا يركبه الحديث من ذا وهكذا يقول له هذا غو اختلط الاختلاف ده علا ومش علا آتا في عوضة لكن هل يرد بها ريوات الراوي قولا واحدا ومطلقا؟ الجواب لا والاختلاف فيه تفصيل تناسكروه وإلا أننا كنا بكرناه قبل ففي الحالة يقولون قولون غوضة اختل ضده شيئا يسيرا شيئا يسيرا فينزل منطبة الثقة إلى مرتبة مين؟ الثدوء أي اثنان فيه روي صدوء بإثناد إيه؟ لا حسن حسن لذاته إذا ونت قلت بإثناد صحيح يبقى أن فيش قرط بينه وبين السدوء صح؟ لا أي اثنان فيه روي صدوء يعني أقل رواه فيه روزته صدوء يبقى أنه مرتبة صدوء إلى مرتبة مين؟ الحسن لذاته لو أداني حديث في كل إسناد من أسانيبه المتعددة راوي أضروب أو أكثر يقول كل إسناد من هذه التي على أحده حسن لمن؟ لذاته حسن لذاته فإذا تعددت الطرق على هذا النحو، يبقى إيه؟ يبقى صحيح لغيره كده عرفنا حديث صحيح غيره. رب تعالى بعد حديث الحكم ذاته إذ احنا قلنا أن يمترد بها باو مين؟ التضوف راشد؟ طيب ننبغي عن هذا رجب نجد أن الرؤية ليس متهما بالكذب ده مخلوق الزوجة ها؟ رؤية متهما بالكذب؟ يعني ليست بين وبين الكذب إلا مرتبة واحدة وينبغ يتفق تماما مهما أتى حديث من طرق لا يقبل، لأن الكذب علة قوية جدا لا يمكن أن يرتقي بها الحديث وإن أتى من ألف طريق على هذا النحو يعني لو أتنى حديث من ألف طريق الغنب على بعض في كل طريق رأوا كذاب رأوا كذاب أو لا هؤلاء تواطئوا واتفقوا على رواس مين وعلى احتلاق هؤلاء الحديث وعلى اخلاق هذا الحديث ففي الحالة دي هولي هذا الضوش لم يبلغ هذا المبلغ هم ايه ده هو بين خصة الضبط وبين الكذب وبين الكذب يعني ده أولي عايز أقول ان هو ضعفه يسير ليس ضعفا ايه ليس ضعفا سبيدا ولا قوي وهنا اليوم المليو عقب الثنادو او الحديث الحكم هو ما ليته ثنادي راو راون بالكذب أم ما ليه لأ أو أحسن شوية أحسن كده شوية, شوية على طول لان المتهم بالكذب حديثه منكر او موضوع يعني هو اعلم كده شوية أو أعلم كده شوية زي إيه راوي إلى جين سير الحب راوي يقبل عند المتابعة وإلا ثلاثة إبو مردود كل دي علل يرد في الحديث فإن أتى الحديث من غير وجه فإن أتى الحديث من غير وجه فالتاعة اللي هو اللي هو الطريق والإزناد فإذا أتى الحديث على هذا النحو من غير وجه إبن أقوله إن كل إسناد من هذه الأساندة على حدة شكله ايه؟ ضعيف كل إسناد من أساندة هذا الحديث على حدة لوحده ضعيف صح؟ طيب باجتماع هذه الأسانين التي خف ضعفها مش خفى رفا لا ده خفى يعني كل إسناد دي ضعف ايه؟ يسير لو فرض أن الحديث لم يروى إلا بطريقة واحدة طيب الحديث ايه؟ ضعيف. طيب الطرق الكثيرة هذه كلها هل يشفع بعضها لبعضه أم يشفع؟ طيب لما يشفع نعمل في ايه؟ نقول عنه ايه؟ نعمل ولكن بغيره ما شفاك؟ ففي الحالة دي اقول ان باجتماع هذه الطرق اللي كل طريق منها خفيف الضعف دعاكم ايه؟ يسير اقول باقي باجتماع الطرق دي هيبتكى الحديث من ايه؟ من الضعيف إلى مين؟ إيه حكم, حكم لذاته ولا لغيره طب ليه مش لذاته لأنه لو لذاته يجب أن يكون الإثناد المروا بيها حسن إفاده إيه؟ واحد إذا استجمع أسباب الخفر في زنته وفي نفته لا هو هنا لم يكتسب الخفر إلا جبتناع منه إذا هو جمع أسباب الخفر من خارجه ولم يدخل كل الإثناد لا من خارجه ماشي الحق؟ طب هنا نفع تعريف الام التنبيه هو الحديث الختم هو ألا يكون في الاثنادي من التهم الكبير هذا الشرط الأول وألا يكون شاذا وهذا الشرط الثاني ويمر يروى غير وجه نحو ذلك يعني يأتي من طرق مين متعددة يبقى الكلام ده يضخ على إيه يضخ على السهر إزاي؟ يبقى أن يكون في المحيط. يزلق على ايه؟ يزلق على ايه في الثانيه؟ يزلق حسن لغاية؟ ده يجمع؟ ده يجمع منك وان أفهم؟ ده يجمع؟ ما تقول يا سيد محمود التعريف بتاع اليوم التميزة يزلق على ايه؟ اوه؟ والله انتو الاثنين ما وانتو خالده انتو اللي قدامك طريقه الجيم هذا لا يقتصر إلا على حتى اللي غيرك فانا مش عارف عامل ايه من انت, قلت انت معنا؟ طيب. طيب. طيب أنا بلفظك عشان اتاكد من فهمت تقوم انت تنط ولا انت طيب ماشي, ماشي. اذا تعريف اليوم في الميد ده ينطبق على الحديث حتى من إيه تاني لغيره تاني طيب خلاص قالوا غيره اذا كان تقريبا على كل ده انه لا يا ابو عبد تقول يا ابن قال على شرط ان كانك المرض على الحديث لا مرض يا اخويا وموجود في كتاب مين في كتاب العلل أبو عمرو بن الصلاح بيقول ايه وقال بعض المتاخرين قالوا تاخرين ده زي مين زي ابن و وزي الخطورة البرغارية وغيرتها يقول في تعريف الحديث الضعيف هو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويسوره العمل به تعريف ثاني هو ده تعريف ذا رابع مجتمع هذا؟ هو الحديث الذي فيه ضعف فيه مجتمع ضعف يسير ايه؟ يحتمل ويصبح العمل به ويصبح العمل مين؟ به وكان دا كلام مرفوض ليه؟ لأن الكلام دا لا يصبح إلا على حده الضعيف ضعف ايه؟ ضعف يسير ونقول من الكلام دا يحتاج إلى تفصيل هل تقصد هو الحديث الذي فيه ضعف يسير محتمل يعني محتمل يعني يعني ممكن يقبل ممكن ايه؟ يقبل طبعا كلمة ممكن يقبل دي لازم حط الأهضار ممكن يقبل إذا توبع صح ولا يقبل إذا ايه؟ إذا فرض. يبقى أنا لازم أفرق بين التعريفين من حيث انترابه بالرواية أو متابعته بايه؟ أو متابعته بالرواية فقوله هو الحديث الذي فيه ضعف يسير ومحتمل لا ده اللي فيه ضعف يسير محتمل إذا انطرق يبقى حديثه إيه؟ حديثه ضعيف طب لو أتاني من طريق الآخر فيه ضعف يسير يحتمل يبقى حديثه إيه؟ حسن لغيره صحجة؟ يبقى التعريب ده يهضح على من؟ يهضح على الضعيف ولا يهضح على على الحسن إلا إذا قرار وكان مقصده ويروى من غير وجهه نحو ذلك. ماشي ثم قال الشيخ وهذا كله مختبهن لا يشف الغليل عدون التعريفات المتحدد بقول لها لا تضبق على مين؟ لا تضبق على وضع حد جامع ما نعني الحديث مين؟ الحزق حاجة كده ايه؟ كل نظر او كل تعريفات والتعريفات عليهم فحاجة لا تشفي الغلة ولا ترو الضمهة قال أولئك فيما ذكره الترمذي والقطابي ما يبصو الحسن على الصحيح ما يبصو الحسن الصحيح وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن تسمى لي خلي بقيت بقى. الحديث الحسن نوعين النوع الأولى هو الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور من إيه؟ مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير خطأ ولا هو متهما بالكذب ويكون متن الحديث قد روى مثله أو نحوه من وجه آخر فيفرد بذلك عن كونه شاذا أو منترا كل كلامه جميل هو أن يعني بعد ما أنا نظرت في تعريفات العلماء المتعددة التي ثاقت العشرين تعريفا للحديث الحسن فوجدت أن مدار هذه التعريفات كلها أه؟ على نوعين يدور على نوعين الحديث حكم لغيرك وحكم لغيرك لذلك حكم لغيرك في أطلب عنه وحكم لذاته وهو الذي ندل شيئا يسيرا عن مرقبة مين الصحيح فهو بيعرف بها حدث الحكم بغيره يقول ايه؟ هو الذي لا يخذو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهلياته هو ضرب مثال بالطعف اليسير بالمستور وان الذي يعبر عنه العلم بالمجهول يعبر عنه ايه؟ عن العلم بالمجهول اما جهالة عين او جهالة مين؟ حال. ماشي؟ اما شخص الظاوي غير معروف واما معروف ولكن لم يذكه ولن يجابهه أحد لجيناه من حيث الاسم والنسب والكنية والبلد واللقب وغيره دائما معروف؟ فبنيجي انه على الأخوان المحقق في. بالجرح من, من يبقى هو كده لا يش بالتعب من لا يش إذا هو كذا موضوع حاله مسوم عنا وعلينا شاركينه إذا في الحال دي سواء تكون مسوم أو إيه أو مجهول فبيقول الحديث الحسن ده هو ما كان في أثناءه رأوا المسوم لم تتحقق إيه أهل يده يعني لم نتأكد من عبادته ولا من جرحه أليد بن غير معروفة، ها؟ في ذلك أن يقول راوي حدثني رجل حدثني رجل، قال قال أبو الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام. رجل رجل هو؟ معص، ده هو الراوي ابن سير قال حد رجل من هذا البصر، من هو إذا تني بشتغل رجله ولا إيه؟ ها؟ فيها كثير. فكون يقول حداتي رجل من أهل البطرة ان شاء الله يقول حداتي من أهل البطرة تأثمعين أمه الله كان رحيم بعد لازم تحدي ولازم تذكر اسمه ذكر لنا إيه غير معروف اللي سواء توقف ده ضعيف وده إيه ضعيف إما أنه أخفى عين رجل وإما أنه ذكر عينه ولكن خفي حاله وإيه؟ خفي حاله يعني جميعنا نحن مش عاكين ده الثقة ولا ضعيص؟ أنا رف في شيء بارح ولا تعديل ففي الحالي أقول إن الإثناد في حد ذاته ضعيف صح؟ لكن لو أتاني هذا الحديث من وجه آخر فيه راوي لدى كبير والإثناد فيه راوي مدلس ولم يصابح بالسماعة ومن طريق رابع يراوي سيد الحم ومن طريق خامس نور ومن طريق ثالث منقصع عدل. او يلا، الله ده يابد حتى كله اكثر صح هذا لا. ليه؟ لانها روي بحبة طرق، كل طريق منها على حين ضعيف ولكن بانضمام هذه الطرق. إذا بده إنه هو يعتقد إنه ضعيف إذا إيه إذا شيء حتم قاس هيا إيه هو الافتقار ده هو هو يكون حتم لإيه لغيره ما شف فهنا قضي الحديث الحكم تسمين. تسمى الأولين هو الحديث الذي لا يصحو رجال وثنى مما تمر لم تتحقق آميتها غير أن ولية مغفلة كثير خطأ يعني ما يجذع هو شديد. إنما كل ضعف أو في كل أثناء ضعف وضعف ويت يزيد، لأن ضعف اليسير هو الذي يتقوى، وضعف اللكم تلا، وأن الضعف الشديد فينولي فينما لا يتقوى. لا شرط الثالث، شرط ولا هو متاه من بالكذب. يعني يكون شكذار، ولا متاه بالكذب. قال بالك بركة إنه في فرق كبير جدا بين راوي متهم بالكذب وبين راوي كذاب الكذاب ده مقطوعٌ بكذبين زي ما انت يقول فلان متهم بشيء بسرقة كذا وفلان ثبت تثبت عليه إيه؟ التهمة مش في فقط بين الاثنين، فلان متهم يعني هو محل نظر محل إيه؟ نظر ممكن تثبت وممكن لا تثبت بخلاف الكذاب تثبت عليه إيه؟ التفارقة بالفعل إيبا ده الثرار وده حرامي وده لص في الحالة دي هفضغ بينا من ثلاثةين راو بالكذب حديث من كم وبين راو الكذاب حديثه موضوع حديثه موضوع يعني مطلق ومص نوع وكذ موضوع راو الكذب من الظاهر هذا العيب. ففي الحالة دي أنا هوري ويكون من الحديث هو بقى بابينظر إليه. لمدني الحديث نفسه اللي هو إيه ما انتهى السند من الكلام المدني جاءت للصلاح هو ما انتهى إليه السند من الكلام المدني ذا يأتيني من أكثر من طريق. وإن كان في كل طريق علة يسيرة من هذه العلاء بعدين الخطاب بيقول إيه الخطاب يقول إبن الصلاح بيقول. وعلى هذا القسم يتنزل كلام التنزي. يعني تعريف التنزي الثالث يصرح على هذا القسم هو الحسن لمنه، هو الحسن للغير منه. هذا هو القسم الأول من أقسام من, من أقسام الحديث الحسن وهو تعريف التنزي الذي جعله الإمام الصلاح. قسمان. القسم الأول هو الحديث الذي يروى ويأتي إثنادي من التام والтверд، وروى من غير وجه، ولا يكون شاذا، ولا معللا، وألا يكون رويشة مطاع. نعم المأثور والمقول والليق والهذة كذا روي حديث. من غير وجه على هذا النهر فنقول بانضمان هذا الصور الضعر إلى بعض يستطيع الحديث من إيه من الضعف إلى إيه؟ الحزن لكن الحتم ليه؟ لغيره الحتم لغيره لأنه قد جمع إزال من خارجه من خارجه طيب أنا الآن لو نظرت أنا الآن لو نظرت في أحد هذه الأسنين التي روي به هذا الحديث وجدت إثنان من بين خمسة أثنين إثنان واحد، آه حسن لذلك حسن لمين جزء أنا أقول لك إن الحديث روية من خمسة طرق أو خمسة طرق فريق منها حسن لذلك وأربع طرق أحدها مستور والثاني مجهول والرابع لين والثالث لين والرابع اختلط. في الحالة دي لما يكون الدم ودمك بهذه الطرق الخمسة هتعمم عليه في النهاية في صحيح أم صحيح لغير. صحيح لذات الزاي حتى لذات الزاي. ما هو أصل أحد طرق حتى لذات فالطرف اللقاءة دي مش هتؤدي مهمة؟ تؤدي إذ ان يرتقي الحديث إلى إلى الصحيح بغير ماشي؟ فالده قسم الأولاد من, من قسم الحديث الحكم عند إذن الصلاة طيب النوع الثاني والقسم الثاني قال أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة يعني يعني لنت ثقة وإنما هو فضول ينزل من رتبة راوي الحديث الصحيح إلى رتبة راوي الحديث الحسن لمين بذاته لأنه لو بيتراوي كتلك لما تيجي تلحث وتكشف عن رجال باسمها كتاب التقرير باسم حجر عليه ورحمة الله هيقول لك كلان صدوق وبطير الرواضي مثلا انتقال إلا كلان هذا في نور صدوق أي أثناه في رواه صدوق حديثه حسن لذلك ولا عيذ لذلك باحترم فالراوي هنا بالصلاح بيقول أن يكون راوي يروي الحديث الحسن من المشرؤن بالصدق يعني صدوق وامين ولم يبلغ درجة رجال صحيح يعني لم يبلغ مرتبة التفسير يعني لن يبلغ عنه ثقة ولا إمام ولا حافظ ولا مدقق لا أو أقل من كذا هو أقل من الكلم، ولا يعترف ما ينفرد به المنكر، يعني لو منكر هذا راوي الصدوق، أنا الحديث ويه حكم ولا منكر، نشاننا قلنا ما حديث الحكم ذاته هو أن ينفرد صدوقه بروايته، صح؟ يعني معنى ذلك أن الصدوق لو انفرد بروايته هتكون روايته مرضولة ولا مقولة. شك يا رجل؟ طيب إلا إذا خالف إلا إذا إيه؟ إلا إذا خالف ففي الحرب إيه؟ أو لا؟ لأن تأخذوك مخالف للسامة يبقى تحديثك إيه؟ شارك لكن كل من ثالث بنيوان يعني في واحده لو يواجهك أحد عنه ولو يعارضك أحد يعني تحديثك إيه, إيه؟ حسن، ليه؟ لأنك مثل تحديثك ولا انت متهم ولا كل ما فيها انك تنزل الوربة الاسيرة عن ردة رجال ميين الصحيح يعني عن ردة رجال الحديث الصحيح مش اعجزه ورحيم لا اذا في الحالة دي هولون الحديث ميين حتى ولا ينعدوا ما يكتب به كرم ولا يكون المدني شارفا ولا معالا عيلا في الاسناد وعيلا في المدني المد خلق من الشجود والعلّة والإبنام خلق نابع وخلق من, وخلق من الشجود لأن الشجود يكون في الإسناده في المد والعلّة تكون في الإسناده والمد لكن المد لا يلحقه إلا بالشجود والعلّة كان يكون مخالفة لحديث أورب أو يكون هذا مما لا يقبله أهل العلم قاطبة وأزمعه على أن السنة خلاف ذلك اولا هذا الحديث خالد وادم في كتاب الله، الليل والحكم الغريب في حديث يقول لا ده حديثه في نظر حديثه في ايه في نظر طب في نظر الذائك في نظر الذائك لان كان الذي رواه صدوق اذا كان الراوي رواه ايه صدوق هذا الذي يخالف الاصول العامة في الاعتقاد كحديث الغويه باثريته صحيحة أو في الاسناد الفقرين مواقع جميع انتقاد ما فيش حتى حتى الصدور لا كل انتقاد أن الله عدم تعبره أن الله تعالى خلق سبع سماوات وسبع الأراضي جعل في كل أرض وفي كل سماء آدم كآدمه ونوه كالمحاكم ونوسى كالمساكم وعيتك عيساكم هذا كلام في اعتقاد المسلمين؟ ده قدر من اعتقاد كثير؟ صح؟ لا وإذلك في والإمامة بيهاقل قال هذا حديث قدرولي بإثنات في غاية النظافة يعني أبيه بغاية الصحة حذر ولكنه في غاية من مسجهة المدن لأن الأخارك ما أجمع عليه ومسلموها في كما يقال بكل كتاب الله تعالى وما فقه من الأحديث وإن ترس كذومي في القرآن لكن لا يعرف به لأن هذا الرسول العامة التي أجمع عليها أجمع عليك أمه ولذلك تنظر إن الأصل الأصل في صحة الإثنان صحة المتن يعني لو إذا الناس الماء صحة المتن ولكن ليست هذه القاعدة مقربة فربما يكون قد مشازاً أو إيه أو معلم أو معلم لأن تنتابه علة أو شذوذ، ففي حال أو لا ورغم صحة الإثنان إلا أنه إذا مرضوح لكن هذا الإثنان خلاف ماذا؟ خلاف الأرض؟ لو قال إذا صحة الإثنان صحة إيه؟ صحة المدن وذلك العلماء الحلمون صحيح وحديث ماذا؟ صحيح. صحيح يعني عند الإثناث صحة المد لكن ربما تلت ولا يمنع كما أن تكلم مثالاً. أما قلنا حديث صحيح أي الصحة التي طبقت على ساد وعلى مين وعلى داد سواء جاء هذا الحديث بطريقة معينة أو بأكثر من طريق أو بأكثر من طريق وذلك يقول وعلى هذا يتنزل كلام الطاغي. يعني هو يعتبر الحديث صحيح حتى لغيره. حديث حتى لغيره و لمين و حتى فالحديث الحسن والذكي هو من تطرقنا له بنمط العري قفيه قفيه الضبط من غير شذوذ ولا علة والحديث الحكم الذي هو ما رواه راوي مقتول أي ليس ضعفه شديدا ليس ضعفه شديدا ولا يكون شاذا ولا معلق ويروى من غير وجهين له ذلك إذا في الحالة دي وهذا التعريف الثاني هو الذي يتنذر عيه مصطلح الحديث الحكم بإيه لغيره خليناك أن كلمة ويروى غير ورحم يعني يكون حديث لو أتنب إيه متعبده كل الناس في عملة وفي آتها لكنها عملة في ذاتها يسيرة أنا كل يسيرة ليه لأنه في شديدة جدا لو أجت من غير طريق على هذا النحو ونفس النتا لا يستطيع بها الحديث ولذلك يكون يقول ولا يَلْزَنُ بِالْرُودِ الحديث من طرق مُتَعْدِدَةٍ أن يكون حسناً أن يكون حتى يعني ليساً بلازل ينتعبد الطلق نشطر أن نقاط بيهنين الحديث لأن الضعف يتساوى فمنهما في الرُّود المتابعة يعني لا يؤذكر كوم متابعة ولا مكوعة كرواية الكذابين أو المقروفين ورحمهم ومنه ضعف يزول بالمتابعة يعني روى الصور يتابع راوي، وفع الحديث عن حديث البعض الى روج الهزن والصوحة والمهراء كده كمين وفهمين سيئ الحديث الحسن الحديث الحسن اول من اصل له هو اليوم التلميذي فاللي باتنا بقول ليه أول ما اتقصّل له مش أول ما عرفه لأني الحديث الحكم كان معروف قبل التلميذي كان معروف الكلام عيد المديني كلام البخاري وضم شيوخ مين التلميذي كان معروف لكلام نعمل بن حمدل كان معروف لكلام الشافعي وكان يعرف عنه بالإثناد الجيد أو الحديث ميه الجيد معين؟ فمد الحديث الحكام او روضة الحكام كانت معروفة لدى اهل العلم قبل مين؟ قبل التبندي لكن التبندي هو الذي جعل له تأصيلا اضع له مصير واذا كنت اذا نضرت في هو الوحير اللي يقول لك ايه؟ هذا حديث صحيح حكام هذا حديث صحيح هذا حديث حكام هذا حديث حتم صحيح غريب هذا حديث حتم غريب هذا حديث غريب يقصد من أهامه أغلق للأحدثة اللي أوليها نعلم طيب فإحنا دلوقتي هزينا نتعرف إحنا عرفنا بقى التلمدين عرفنا التلمدين في تعرفي أننا خطر الحكم الغريب صح؟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 وده مصطوع الحرف يقول هذا حديث حكم لا نعيحه إلا هذا الوجه يعني ليس له إلا هذا يهيه الطريق ومع هذا هو إيه فوحه فأنا دلوقتي عندما أبص لمصطلح لما عندما تبقى بصنع بذائيه أو في عقب الحديث يقول هذا حديث صحيح حكم إزاي؟ ما كيف يبرده؟ ما صحيح؟ تقصى للذات والغير تبا يكون صريحا سواء لذاتي او بغير وحقا في نفس الوقت إشكالية نحتاج إلى الحل حلها من وجهين الوجه الأول إما أن يكون هذا الحل له طريقين له طريقان أحدهما طريق ولا طريق فجمع فجمع المدينة بين الوثيين الذين روا بهما هذا الحديث. يعني حديثه طريقين. أحدهما رواه السقراط والآخر في رواية صدوق. يبقى الأفضل ما يقوله حتى من وضح حكم قال حكمني. إذا هو كذا جمع بين الوثيين في قول واحد. على حديث واحد. طيب لوجه الثاني اختلاف مبقاق اختلاف بيه في رسم الدراغ في هذا الاثنان ولم يترجح هذا الترميذي احد القولين فبعض مبقاق قال عن عامراوي ثقر والبعض الاخر قال بيه صلو نظر الترميذي في ترجمة هذا الراوي وثبر غور حديثه حتى يتردح لذيه أهو ثقة أم صدوط فلم يتردح لذيه ذاك فلم يتردح لذيه ذاك فقال عنه حديث حثم صحيح حثم أي باعتبار قومه هو صحيح باعتبار قوم الأرض ما الحديث ليس له طرق متعددة إنه هو طريق واحد ثم يحط مختلف إيه لاختلاف النقاط في الراوي إيه في الراوي الرحيس فبعض أما يقول عمل سكر فهيبقى حديث باعتبار هذا القول صحيح وبعض أخذ يقول الراوي الرحيس يبقى الحديث حجم باعتبار مين هؤلاء كأن الإمام الترمذي أراد أن يقول بهذا الحديث صحيح أو صحيح في الأول أراد نقول صحيح وحسن باعتراض عبد المين أطول حديثين ولاخر حسن وفي الطريق الثاني أو في اليوم الثاني أو على حديثنا الآخر كان هردا نقول صحيح أو أو خطأ صحيح غير أن أخوه في حرفه حرف الاختيار أو فقال صحيح وخطأ كان خالف الأول صحيحين حتى، ولكن أنت تنظر في كلام التلميذ، ونتبع هذا الحديث المنسي يقول عجيب حديثين التلميذ يقول عن واحد منهم صحيح صحيح حتى، وحديث واحد يقول عنه صحيحين حتى. تجد الدور تداري إن الحديث أح هذين الحديثين لو ذل متعددة. وهذا حديث الإسلام عليك إلا إلا طالت إيه؟ طالت واحد والحكم واحد إزاي؟ جات إزاي؟ تجي إلا أن تبحث عن روات الإسناد كده فيه راوي فترى النقاد المقاد وقعوا في حرب ضروس بالنسبة الأول فعلموا هو السخب وبعدوهم إيه؟ وبعضهم يقلوا عنه صدوره ففي هذه الحالة يقضل التذنذي حتى باعتبار قومه صحيح باعتبار قومه إيه؟ كالطريق بالخطة عزيز الطرق أحده حسن والثاني فإنه لو قال لو قالت في حتى حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه يبقى يقول حسن لذلك بالحسن لذلك لأنه هو بيقول لك لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني ليس له إلا إثنان إيه؟ واحد وقال عنه حسن يبقى حسن لذلك طب لو قال حسن فقط فنورد أنت في الثناني قال الحريف توجدت في راوة ضعيف توجدت في راوة ايه؟ ضعيف ضعفه يسير بعض يسير تقول الله إزاي الترميذي حكرا على البعض مع ضعف هذا راوة مع ضعف هذا راوة تجي انت بقى تبحث في القطوم كتب السنة عن طريق آخر لا 3 2 3 4 كلهم على هذه الشاكلة كل طريق ايه؟ فيه من ربع فيه نوع بعض إذا في الحال بيأتقول آه بيبقى التمنبي قصد حتم ليه وإلا سمعنا ألف دا حتم وسمعنا ألف الثاني حتم لا نعرفه إلا هذا الواجه إذا ما يفضل بأن حتم غريب وحتم لذلك فقبل لو قال لي حديث صحيح حتم غريب صحيح حتم غريب أنت عايز في المتغريب يعني لأولا؟ يعني صار الأثلاوة إذن إيه؟ إذن هو سواء قالهم باعتبار قوم غريبون باعتبار إيه؟ باعتبار هذا إيه؟ إلا الأثلاوة إلا هذا. الأثلاوة إلا هذا إثناء. لو قال غريب يعني إذا حوائج مادية عن حديث أو عن حديث غريب. فالغالب على كلامه أنه قصد بيه الضعف أي حديث عنه التلميذي بسنة التراغف وفي عقبه يقول التلميذي وهذا حديث غريب تعرف أنه حديث إيه؟ تعرف أنه حديث ضعيف الشيء هذا أن الكتاب سنة التلميذي أطلمت معرفة الحديث فيه. في معرفة الحديث الحسن وكذلك أبو دور له كلام كبير جدا في تقسيم سنة وبيان ما أودعه فيه من فوائد وقتاب إسنالية كتب بهذا رسالة إلى آل مكة يطلب لهم بيها سننه أترككم لقراءة هذا الكلام أما كتاب المخابيع لإمام البغوي وخباع السنة لإمام البغوي ذهب به مذهبا في غاج العجب لم يصبق ولم يلحق به هو جعل في كل بمن أبو هذا الكتاب الحديث الى قسمين قسم قاله هو الصحيح وقسم الكتاب الامام الدغني ما بعيد ضرر عدول باو ايت جاء القسم الاول روى البخاري ومسلم روى البخاري وروى مسلم القسم الثاني روى أبو داوود روى ابو داوود روى ابن ماجه اتوب الى من هذه الكبار واستذاب ده أنا انا من هذه فمن يجعل في كل باب من الابواب الادله اذا قسمين قسم نسميه الصحيح وقسم نسميه مين الحسن لذلك عرفنا ان هو الاحاديث التي تصبح حي طيب والحسن قال هو ما في السنة. تبدأ سنة امتاع احاديث في القوة والمكان اقوى واعظم من بعض الاحاديث الصحيح قال المعيش لا مشاهدة في الاصطلاح ده اطلاح لي انا مخصوص ده اطلاح لي انا مخصوص العلماء قالت نحكي له على المصطلح بتاعه ده وان كان اهل علم يخالفون اخيادا مين في هذا التقسير باشي الحق؟ ناظرنا رأي نا أن كذا تأريخ في مسألة الحديث الحسن والصورة الآن جاءت مطهرة جداً صح ولو لو أردنا أن نلقي القول لقلنا إننا درسنا العلم الصريح تلك التعريفات الأولية التي لا ينبغي لطالب علم الحديث أن يخلها ما زي المكتو والسناد والوصند والمزند والمعلق والمعطى وغيرها التعريفات سريعة جداً تفيد المخصوص بإذن الإطلاق الثاني إن أننا قلنا أن الحديث من جهة وروده إلينا أي بالنظر إلى الطرق التي موجود فيها الإثناء إذا كانت كثيرة مدة يبقى أحدثه متواتف وإذا كان الطرق معدودا بواحدة أو ثمانية أو ثلاث لا يبلغ مرتب للتواتف بأحدثه وقلنا إن الحديث المتواتر لا علاقة له بعلم علم الإسناد لأنه صحيح قطعاً وعلم المصطلع الحديث ده ينظر في الإسناد والمدن من جهة قبوله من قرار وهذا لا يستقيم إلا مع قسم الأحاد ليه لأنه المتوافر الصحيح والسادة لقينا زي القرآن بالضبط هذا المتوافر فوق قبوله من قرار الكريم حديث الأحاد ده قسمناه إلى مقبول ومرجوز إلى مقبول ومردود. فالمقبول أربعة الأنواع صحيح لذاته وصحيح للغير من وحتى منذ ذاته وحتى منذ مين لغيره عارفنا كاذا؟ عارفنا لبعضنا يبقى إيه؟ يبقى المرضوط وقلنا إنه الضعيف بجميع أنواعه لأن سمعت اليوم أن ذلك أسف الثلاثة من المصطلح فالكامل الضعيف ولا تعالوا نرفع هذا اليد، ها؟ تعالوا <تصفيق> <تصفيق> نزود إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. الأسبوع القادم نتصل هنا صار المارك، فايمكن يمكن ااا يمكن اخذ درجة في في معهد كمثال هنودية، فلا بد. إن إحنا أتت خصص تورجنا يوم الثلاثاء كل يوم الثلاثاء ونواصل ولو لمدة شهر شعبان ولا لمدة شهر شعبان عشان خاطر نقطع في ضعيف شرط وربما أن في بعض أنواع ضعيف اللي فيها إشكال وخلاف بين المقاتلين والصليين والمحاسبين ونتكلم عنها لفصل بين الجانبين. فصل الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.